قال ابن القيم رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وهذه عادة المصنفين في رسائلهم وكتبهم أنهم يفتتحونها بالبسملة كما تقدم معنا اقتداءا بالكتاب العزيز فإنهم مفتتح بالبسملة واقتداءا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فإن رسائله إلى الملوك والأمراء كانت أو كان يبدأها بالبسمله عليه الصلاة والسلام فيستحب يستحب أن الشخص أو يستحب بداءة الرسائل بالبسملة سواء كانت الرسائل أو الكتب وأما الشعر فذكر الزهري أن السنة مضت أنه ما كانوا يكتبون البسملة في الشعر ما كانوا يكتبون البسملة في الشعر وكرها جماعة من أهل العلم والصحيح التفصيل في الشعر أنه إذا كان شعرا حسنا فلا بأس أن يصدر بالبسملة وإذا كان شعرا قبيحا فلا يصدر بي البسملة وهذا الذي جرى عليه المتأخرون جرى عليه المتأخرون رجحه الخطاب رحمه الله تعالى وهو قول سعيد بن جبير المتقدمين هذا هو الصواب انه لا بأس في الشعر بالقيد المتقدم قال بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإمام محيصنا قامع البدعة هذا يقول ابن القيم عن نفسه مم؟ مم علي علي نعم وإنما بعض طلابه أو بعض المساخ من نسخ هذا الكتاب يقول قال الشيخ إلى آخر ما ذكره فهذه الأوصاف حق في هذا الإمام فليس فيها إطراء وليس فيها مبالغة فالشيخ رحمه الله نعم كما وسمه أنه محي السنة في زمن رحمه الله مع شيخه مع تلك المدرسة الجميلة التي كان يقوم بها الإمام بن تيميه رحمه الله تعالى فيها ابن القيم طالب وفيها الذهب طالب وفيها ابن كثير طالب كلهم يتنقون العلوم عن الإمام ابن تيميه رحمه الله تعالى فكانت مدرسة عظيمة مع وجود مدارس الأشعرية ومدارس المعتزلة ومدارس الجهمية إلا أن المدرسة التي كانت على الحق وكانت عن كتاب والسنة وكانت تؤتي ثمارها هي مدرسة ابن تيميه رحمه الله تعالى أنتجت للأمة خيرا كثيرا من تأليف ومن طلاب علم ومن علماء اخرجت خيرا كثيرا للمسلمين وهكذا اهل السنه تجدهم هم الذين يثمرون وأما غيرهم العياذ بالله فما نجني منه الا الشوك ما نجني منه الا الشوك اما اهل السنه ففي كل زمن في كل مكان وفي كل زمان هم الذين يثمرون للمسلمين خيرا كثيرا وفي زمننا هذه أثمرت المدرسة السلفية خيرا عظيما للمسلمين بدار الحديث بدماج وهذا لا ينكره إلا جاحد ومكابر العياذ بالله وإلا أنتم ترون ما أخرجت للناس من خير فأخرجت الشيخ يحير وهو من عيمة ومن علماء هذا العصر حق أنهم من عيمة هذا العصر من علماء هذا العصر وأخرجت أيضا كذلك الشيخ محمد بن حزام فهو على خير كبير جدا وعلى علم عظيم في الفقه وفي غيره وأخرجت أبا عامر الحجوري فعنده تأليف تدل على علمه وتدل على تمكنه وأخرجت أيضا عبد الحميد الحجوري فعنده تأليف جميله أيضا تدل على علمه وأخرجت الشيخ جميلا حفظه الله تعالى فعنده علم وزير وعنده فتاهه مدعمه بالادله وعنده عباده زهد وعظيم جدا في الدنيا فيما نحسبه الله حسيبه وهكذا غيره من طلاب العلم ومن المشايخ الذين خرجوا من هذه الدار العظيمة ومنهم من تنكر خرج منها وتنكروا إلا الذين سبقوا خرجوا منها مثل البيضاني ومثل الريمي ومثل عقيل ومثل أيضا كذلك محمد المهدي ومثل أيضا عبد الله الحاشدي عبد الله الحاشدي فهؤلاء الحق عندهم خير كثير كانوا ولو استمروا على الخير لكانوا علماء من علماء الأمة فعندهم خير عظيم خصوصا عبد الله الحاشدي عنده علم في الحديث والريمي محمد موسى من أحفظ الطلاب كان لذلك الشيخ اختاره من بين الطلاب بتزويجه لأنه يرى عناية بالعلم ويرى اهتمامه بالعلم فانتخبه واختاره من بين طلابه فزوجه ابنته لما يرى فيه من النبوء ولما يرى فيه من الذكاء فزوجه ولكن الله المستعان ندر الله وما شاء فعل وإن هؤلاء عندهم علم عظيم جدا هؤلاء فيما كان قبل أما الآن يتسخون حزبية مساخه يمكن ما يحسنون شيئا لو جالس بعضهم ربما ما يحسن شيئا وربما يتلعثم في كثير من مسائل التي يفهمه صغار طلاب العلم وهو ربما لعله كذا لعله كذا فيضطرب في المسألة اليسيره السهلة بسبب الحزبية المساخه كما كان شيخنا يقرر علينا ذلك ويكرر علينا ذلك الحزبية مساخة عبد الله المرفدي أيضا كذلك هو عالم فيما كان قبله أما الآن الله أعلم وإلا عالم الحق فيما كان قبل على علم غزير جدا ومن أبرز طلاب دار الحديث وكل الطلاب كانوا يدرسون عنده ومنهم شيخنا يحيى ومنهم شيخنا يحيى كان يدرس عنده وغيره من الطلاب أول ما جئنا كانوا يدرسون عند هذا الرجل لكن اتسخ، امتسخ تسخ بعد ذلك وإلا هو عالم يعتبر فيما تقدم فلما جرف الى الجمعيات ذهب علمه وذهب الخير الذي عندهم امتسخ كغيره وأخرجت أيضا هؤلاء الممسوخين برامج حزبيين أخرجت عبد الرحمن العدني فعنده خير كثير كان الحق يقال عنده خير وعنده علم ولكن اتسخ بالحزبية فإن نتاجه وين الخير الآن الذي كان يحضر له أكثر من هذا المسجد يحضرون درسه يستفيدون منه أكثر من هذا المسجد نحن جينا ونحن في البداية وكان يحضر له أكثر من هذا الجمع في البداية وما كنا نحضر له نحن بعدين كنا بعدين ما نفهم شيء فقه ذا ما يدخل العاده ما تدريش يقول هذا ويحضر له ما شاء الله جمع كبير جدا والله المستعان اخرجه ايضا الممسوخ البرعي أخرجت الممسوخ الإمام المهم من كثير خرجوا وعندهم خير الحق عندهم خير واحد ما يشحد الخير الذي عندهم ولكن انتسخوه بسبب هذه الحزبيات بسبب الحسد والعياذ بالله وإلا لو ثبتوا على هذا الخير لكان خيرا لهم كما في الآية التي فيها لكان خيرا لهم ولو أنهم صبروا حتى لا لا لو أنهم فعلوا ما يعضون به لكان كان خيرا واشد تثبيته. لكان خيرا لهم واشد تثبيته. هذه أي عظيمه ولو انهم فعلوا ما يعظون به. لكان خيرا لهم واشد تثبيته. لكن ما فعلوا هذه؟ الذي يعظون بهم ربهم بالثبات بالصبر على الخير. ما فعلوا هذا؟ فزاقوا عياذ بالله. فلما زاق أزاق الله قلوبهم فنسال الله السلام. في الحق ما من أحد كاد في اليمن. أو في خارج اليمن يقوم بالتدريس وهذا هو الغالب ما نتكلم عن الجامعة الإسلامية على من كان في فالسعودية فيها فيه علماء فيها علماء كبار جدا فيها إما ليس لهم صنب دماج وهم إما درسوا صبر عن العلم وإمة العصر في هذا الزمان ولكن تكلم على غير هؤلاء فلا تكاد تجد أحدا من غير هؤلاء إلا أولي دماج حسن عليه ليس كذلك أولي دماج حسن عليه وفضل بعض الله سبحانه وتعالى ولكن صلى الله عليه وسلم من الجحود هذا فالإمام ابن القيم رحمه الله من خاصة طلاب ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه فتجده يقول قال شيخنا إجلال لشيخه شيخه ما هؤلاء حتى الشيخ ما الميدفرون الآن قال شيخنا سألت شيخنا إلى وقرأ كتب القيم تجد هذا قال شيخنا سألت شيخنا يستفيد علما كثيرا من شيخ الإسلام ابن تيمية ويجل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أجمعين جاء نقطة